كلمني واحد الخميس الماضي وهذه رسالة عندي في الجوال شاب وسنختم بها عشان الاقامه يقول كنت بداية حياتي يعني عاقل عادي ثم بعدها دخلت مع رفقه سوء وقهاوي وطحت في مشاكل وما ساوي لا يعلمها الا الله عز وجل ثم ابتاني الله ما لطف الله سبحانه يقول ثم ابتاني الله بمرض وصار رأسي ما عدي يسكن مرض شديد يقول ورحت من شيخ الشيخ يقرون علي يقول ثم سبحان الله أراد الله لي الشفاء وشفاني الله وجلست كويس صلي وما أطلع بيت وأسمع كلام والدي شوي يقول انتقلت لكلية المعلمين في الرياض وهو من منطقة يعني حول الرياض للرياض يقول ثم طعت شلة ثانية وتعرفت على ناس وطعت في خراب واستراحات و... يقول هو وإذا مسر الإنسان ضر دعانا كيف لجنبه وهو ميا لنوم ما في ألم لو دقت الألم كهو أنت بتنقلب تقول يا رب يا رب على جنبه أو قاعدا لأنه يحس بالألم ما أدقل وقت أو قائمة فلما كشفنا عنه ضر ويشتوى مر كأن لم يدعنا إلى ضر المس كأن ما فيهم قاعد يصيح يقول يا الله يا رب يا رب فرجها من عندك فيقول سبحان الله ثم رحت أختبر وشف يمكن حول 120 كيلو أبا مواصل وما نمت أبلحق المسلسل التركي مع الشباب في الشقة يقول ومشي مئة وستين وأنا منامس ما نمت ومسافر رايح جاي يقول غفيت وغفيت وغفيت وقمت أنا في المستشفى 160 وستين تقلبت السيارة أربع قلبات ويحسبونني ميت وشالوني وشعلني بوي إلا بوي جالس عند راسي يقول وقمت. يقول أقسم بالله العظيم ما فيني جرح يقول والله جرح ما في. سيارة متقطعة تشبهها ما فيني جرح ما أعظم الله إذا أراد إن أنك ما يضرك الله بس حبسه عند مسلسل يقول فاجيت وقلت لي خلاص والله يقول تركت أخويا ورسلتهم رسائل ما عدا أبغى أكلمكم ولا, ولا ولا يقول قالوا لي ها هم ترجع لنا يقول قعد أسبوعين ورجعنا يقول الحين يا شيخر جعلي المرض الأول وقعدت الحين أقرأ وصرت في المسجد أول ما يبدن وخلاص أبغى أتوب وأنا أبغى وأبغى, وأبغى وأبغى وأبغى قلت لك كلمتينك الجماعة كنت فاتح سبيكر واحد من الحضور الآن كان يسمع الكلام هذا قلت له والله يا أخي أنا ما عاد يشألك لكن والله أحسب أن الله يحبك قال لي نجاك يا الله ما أعظم الله إذا أحب أبتنبت له ما يبراك تروح على لأنك أنت تخسر فقلت الله سبحانه نجاك وثجاك وابتلاك ويشفيك إذا صلعت ثم بعدين ترجع ويرجع وإن عدتم عدنا قلت يا حبيبي انا ما عندي الكيس، يعني الحين انا حتى انا ساكن مع اثنين ما يصلون وانا جاهد معهم عشان يصلون، فهل اتركهم ما عندي صحبة قاعد تشكي يا جماعه و قلت شفت هالكلام اللي قاعد تقول انا مسكين؟ قل له العظيم رب العالمين يا قلت روح اكتب الحين ونفس الكلام اللي اسمعه منك انا رحمتك بس ما اقدر اساعدك فكيف رب العالمين سبحانه قلت أبغى شفت الكلام اللي تقوله أسجد وقلت له كلمة واحدة يا جماعة شوفوا هو نفس نفس نفس نفس الكلمة زي تلا قلت حبيبي الغالي لا ترفع من سجودك وباقي تخاطر بشيء وتكفى حبيبي الغالي وأخت الغالية لا نرفع يا أخي عندك هم لا ترفع قل يا رب يا رب يا رب مال اللي أنت ولا بشكر غيرك يا أخي تكلم بالعامي لا تنسق ولا تشجع قال, قال ما تقول في دعائك قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال وحولهما ندندن مرت أيام الرسالة جتني يا شيخ أنا اللي كلمتني وقلت لي لا ترفعها حاطة بين قلت لي لا ترفع من سجودك وفي صدرك حاجة ما طلعت يقول بشرك صليتي مسجد وجاب لي الله واحد من طلبة العلم وجاء وأخذني وقعد يحقق معي كأن أحد مرسله وعرفت أن ما أرسله لله سبحانه وتعالى وقال لي وش عندك وين بتروح وين تجي ومن ساكن معه وأخذني من السكن اللي أنا فيه لأنه يقول للحالة المادية صعبة يقول أخذني من السكن اللي أنا فيه وسكنني في سكن أحد المشايخ في القصيم بالمجان والآن أحضر الدروس يا شيخ معهم وجد والطلب علم ودخلت في كلية أصول الدين وقبلني ربي لي أشياء أقعد والله ما أخذها يقول أنا عرفت الطريق والله ما أرسلت لك إلا لأشكرك بعد شكر العالمين وتكفى يا شيخ بلغها قل كل واحد عندهم لا ترفع من السجود في قلبك شيء لا ترفع من السجود في قلبك شيء